رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستهيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين وَأَحْيَيْنَا مَا وَطَأْنَاهُ أَطْرَاجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِ أَفَلَا سبحان الذي خَلَقَ الأزواج كلما مما كنبت الأرض ومن أنكسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه ملازل حتى عاد كالعرجون القليل لا الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلس يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذؤليتهم في الفلك لا ريب ان فلا طريق لهم ولا هم منقذون الا رحمه منا ومتعا الى ابى واذا قيل لهم التقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون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 لَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قَالَ يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَميعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالَّذِينَ مَاتَ تَحْتَ لا تجزون الا ما قلت تحمدون الله اكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده Ha, oh, ha, oh, oh, oh.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 أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تلقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في فلا يأقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينبر من كان حيا ويحط القول على الكافرين الله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 नहीं। जी तार थे जी तो हराम इेष्ठत शुक्रवार प्रत साढ़े एगारोट्रचार सकाल साढ़े दस टेलेश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 আমরা অনেক গুনাহের কাজ করি দিনে আর রাতে সকাল আর সন্ধায় কিন্তু বন্ধু জানেন কোনটি কবিরা গুণা বেঁচে থাকতে চান কবিরা গুনা থেকে তাহলে যুক্তি নামার সাথে বিশ টিভি বাংলায় দেখুন পরবর্তী অনুষ্ঠান বাংলায়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 وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها ملافع وبشارب أفلا يشفرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم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 على مرو وهو بكل خلقه عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نار فإذا انتم تهبطون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخالق العليم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 ويرين الغضب عليه ولظى أم بسم الله الرحمن الرحيم والصاد صاد صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات تقرا إن إلهكم لواحد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 ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب تاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين نازب بل عجبت ويذكرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية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 مالو يا ويلنا هذا يوم هذا يوم الفصل الذي كنت به تكذبون الله سمع الله لمن حمده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 واديهم في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من مغيث نيمون في عيل كنه نبيط I আমি আমাদের এই ধর্মের অন্যদের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামিক টেলিভিশন একটা জাকা দিয়া যাবে হ্যাঁ সত্যি যদি এটা নন প্রফিট ইসলামী টেলিভিশন কেন নয় পৃথিবীর বড় বড়। আলমগনের নিকট থেকে ফটো এসেছে যা বলে শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বা এল ওয়াই ডি তিন 963401024192 শর্ট কোড 3000083 সোয়েব বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি 22 টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন admin@peestv.tv পিস টিভি মানবতার সমাধান আল্লাহ ঈমান সত্যবাদিতা उत्तम চরিত্র सम्रीति भाई ममिन के मुसलिमचय देखा प्रोग्राम चल्लिस हदीस ग्रंथे धारावाहिक दर्शम मंगलवार सकाल नीज टी मुहम्मद सलहु अबू हुरैरा रसुल्लाह सल्लाम बोले जख मानुष मृत्युबरण कर तीन टीत एक सदाका एजारिया एल्म जर द्वारा उपकार साधित है और तीन नेक सतान जर जन दोआ मुस्लिम तंड ओसियत अध्याय हाथ संख्या चार हजार पांच